عاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة عاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا نَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ نَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَم تَسْأَلُهُمْ أجرا فهم من مغرم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسقلون أم عندهم الغيب فهم يتبون أم عندهم الغيب فهم يتبون تصبر لحكم ربنا فيك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مقبوم تصدر الحكم ضدك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مقبوم لولا ان تداركه نعمه من الرب لَنُبذَ بِالعَرَاءِ وَهُوَ مَذمُوم لَوْلاَ أَن تَراكَهُونَ أُمَّةً إِن رَّبُّهُ لَنُبذَ بِالعَرَاءِ وَهُوَ مَذمُوم فَجَاءَ تَاهُرُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فَجَاءَ فَجَعَلْنَاهُ مِنْ الصَّخْرِ الرَّحِيمِ وَإِنَّكَ كَذَلِكَ لَذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ فِي أَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَإِنَّكَ كَذَلِكَ لما سمعوا الزكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الحق, الحق, ما الحق ما الحق وما وما أدراك ما فذَّبَت تمود وَعادادُ بالقارع كذبت سود وَذ بالقار فأَمَّ ثمود فَأهكوبِ الطالية ف تموود فَأبود القالية وَأَمَّ عادُ فَأه صرصر عاتية وأما عرض فهرقوا بريح صرصر عاتية تقرأ عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما تقرأ عليهم فطوررًا القمَ فيها صعكَ أنهُ أجازُ نَق فاوية أت القمكها صكَ أنهُ أجزُ نَقٍ